من بعد نص ساعه بنيام ر س ل ي بسراع مثيل الاشعاع ساتر نحو بعداني وصل الود واغلى عضريا هدهد و ا ل ف ل والند مع ا لؤلؤه مرجاني للوالد الجيد بيومي بي بقربه عيد الشهم والجيد بيضحى على شاني واجمل ت ح ي ا ت خصه خ ا ص ة معنيه مني ه د ي ة ف ر ي د ة مالها ثاني ي ض ي ر ف ت ا ن ش ل خ ط ي على العنوان من أ ر ض روضان دا ر ض الامريكاني ق ص ي د ة ك ل م ا ت الشاعر علي نعمان ا ل ز ن م مهداه الوالده نعمان علي ا ل ز ن م و أ خ و ا ن ه المقيمين في الولايات ا ل م ت ح د ة الدكتور وسيم ا ل ز ن م كما يا مهداه للذي في أ م ر ي ك ا رضوان ومعمر و ب ل د 来来来来来 DAMN IT! ص ل ا الود و ا ض ل ا عطر يا هدهد والفل والندم على اله م ر ج ا ن ي للوالد الجيد ذي يومي بضرب عيد الشهم والجيد ذي ضحى على ش ا ن ي وجملت حيه تخصه خاصه ع ن ي مني هديه ا الخطي على العنوان على من أرض لأرض من ارض ل أ الاوطان م ر لعند أ ر ض الاخوان بهم خرج الاوطان تساب و ش ج ا ن ف ي ه شخص يبهر يسالني ل ن ا ح ز ا ن ع ش د ا ئ م يكتر و ي ز د ا ب طول ا ل ز م ا ن ي ما ق ض ي ما ظ ه ر ولا ط و ن العمر يضطر ب ل ش خ ص ي ب ه ر يسالني من احزاني إ ن س ا ن ما ازاح ما يمشي معاه يرفع ما راحت ق و م ابراق وما شنت أ م ز ا ن ي ن خ ت ا ر ك زي ما طيب كل ع د و اشهد بذا الرب ان ارضي كل ع ا ض ش ا ن ي ي د خ ر به الكل لانه دم الاول ا لكي وجنت الوم تعلم وفهماني واجمل ت ح ي ا ت ت ب ل ض ك م في ا ل ي